يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين اي يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله كونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم مؤدين الشهاده بالحق مع كل أحد ولو اقتضى ذلك أن تقروا على انفسكم بالحق أو على والديكم أو الأقربين منكم ولا يحملنكم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 أو أعرفتم عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا إذا هذه الآية الكريمة تعلم الناس العدل والعدل في جميع الأمر في الغنى والفقر وفي الغضب والرضا مع القريب ومع البعيد يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين وجاء صيغة مبالغ قوامين معنى أن الإنسان في جميع أحواله يكون قائما بالقصد بالقصد أي بالعدل شهداء لله يشهد يؤدي الإنسان الشهادة لله تعالى ولو على أنفسكم حتى لو كانت الشهاده على النفس أو الوالدين أو على الوالدين والأقربين حتى ولو على أقرب الناس ثم بين ربنا على أن الشهادة بالحق والعدل فيها النجاة قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ربنا أرحم بعباده ثم كرر الأمر في الأمر أن يكون الإنسان قائما بالحق قال فلا تتبع الهوى لا يتبع الإنسان ما تهواه نفسه فلا تتبع الهوى أن تعدل أي لا تتبع الهوى فلا تعدل وإن تلو أو تعرر فإن الله كان بما تعملون خبيرا اذا غير الإنسان أو أعرض عن الحق فربنا خبير بعمله ولما يكون خبير فهو يحاسب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 بالله وبرسوله وبالقرآن الذي أنزل على رسوله وبالكتب التي أنزلها على الرسل من قبله ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبيوم القيامة فقد بعد عن الطريق المستقيم بعدا عظيما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 ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه بشر المنافقين بأن لهم عذابا اليما بشر أيها الرسول المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابا موجعا أليم موجع كل اليم في القرآن موجع الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْتَغُونَ عندهم الْعِزَّةِ فإن الْعِزَّةَ لله جميعا وهذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين وأنه لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم اي يطلبون عندهم القوة والمنع ليرتفعوا بها فإن القوة والمنع كلها لله إذن في هذه الآية الكريمة بيان علينا أن نحذر الآخرين من موالاه الكافرين بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليمة نحذرهم ونبين لهم خطورة موالاه الكفر وبيّن صفة المنافقين قال الذين يتخذون الكافرين أولياء يعني يوالونهم أولياء من دون المؤمنين هذه هي الصفة ثم بين ربنا لماذا لا يفعلون لأجل حطام الدنيا قال أيا عندهم العزه فإن العزه لله جميعا هل يطلبون العزه في أمر الدنيا فأمر الدنيا بيد الله وأمر الاخره بيد الله وما عند الله لا يطلب الا بطاعه الله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 من حضور مجالس الزور وقد جاءت بعد الآية السابقة في التحذير من الموالات فالموالات خضير جدا وضرب رأى مثل قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله أن كنتم في مجلس من المجالس وحصل في هذا المجلس معصير وأقررتم هذا الشيء ولم تخرجوا فانتم آثمون الله اكبر الله اكبر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 حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد من القرار إذن العدل لا بد منه في جميع الأمور على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والجوارح ويثبته في قلبه إذن أعمال الإيمان لا بد الإنسان أن يعمل بالأعمال التي تقوي الايمان وتثبته وأعظم ما يقوي إيمان قراءة القرآن وتدبر القرآن وتفهم معانيه وبث علومه عظم خضر المنافقين على الاسلام واهله ولهذا فقد توعدهم الله باشد العقوبه في الاخره اذا لم يستطع المؤمن الانكار على من يتطاول على ايات الله وشرعه فلا يجوز له الجلوس معه حتى فلا يجوز له الجلوس معه على هذه الحال طبعا يؤخذ من هذه الايه على ان الانسان يحرم عليه ان يحضر مجالس الحرام حتى ولو كانت بالتلفاز او عن طريق الهاتف او عن طريق الانترنت نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل خضر وجلل هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته